بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن انذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين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 يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح الرب إنهم عصوني و. تبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ود دُونَ وَلا سَوَا عَ وَلا يَغُث وَيَعُوق وَنَسْرَا وَقَد أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلا تَزِيدِ الظَّالِمِينَ إِلا ضَلَالًا